في قيامة السيد المسيح علينا أن نعرف أن السيد المسيح شعب كل شيء ينهج له هو كان لأن طبيعة القيامة كان فيه. ولأنه لم يكن من ثمن أن يغلب من الموت ولذلك هو اليحيد الذي قام بنفسه ولم يكنه أحد يعني قام على كله في العسل الابين ومواسطة المسيح ان ليه اقام ابن الارملة واليشع اقام ابن الزونانية والمسيح اقام العازر وابن كيروس وابن ارملة نينية. لكن كل واحد من ذلك في حد أقامه لكن المسيح لم يكنه أحد كانت قوة القيامة موجودة في جدد هو قام وغيره أطين بالنسبة إليها قيامة بالنسبة إلى غيره إقامة لذلك وهو تختلف قيامة المسيح عن أيها قيامة أخرى لأن البعض الأنكوية يعني عام ما فيه رؤام أبنى قبل حد أومه من الأنبياء ومتح أو أومه لكن فيه لوحده. واحده بسهو كانت فيه قوة القيامة وبهذا أيضا أعدى طبيعتنا البشرية القوة ان تقوم من الاموات الذي سمح بان الموت يدخل الى طبيعتنا سمح ايضا ان القيامة تدخل الى طبيعتنا والذي خلقنا من تراب نسمح ايضا ان نقوم من هذا التراب فإذا بنا كنا كنا وأفضل، فلذلك في قيامته حدت الطبيعة البشرية وأعطاه القوة التي تقوم بها حينما يسمع الذين من الكبور سوده سوده فيقوم الذين صاروا الصالحات إلى قيامة الأبرار إلى آخره. النسيح أيضا قبيل القيامة كان يعمل من قبلنا حتى وهو في القبر لك به كان في القبر وروحه متحدة باللهود نزلت إلى الأرض الكتلية ستحت أبواب الجحيم اخرجت الراقبين على رباه ستحت باب الترغيس ادخلت اللفت وادخلت آدم وبنيه كان يعمل من أجلس حتى حينما كانت في قبل عليه لما بكت عليدي اللهم يا بنات او رسلين لا تبشين علي ما تبشين علي ما تبشين, تبشين. انتو من ايه اموت الموت ما من ليش هاد ما تبشين علي من الموت لا تبشين علي الموت ده أنا اللي ههزمه وانا اقضي على سلطة الموت الى الابد فلا يكون موت للمؤمنين للمتقار لا على مخافة الموت حتى يكون قولت فينا بعض أين سوف تكون موت المسيح من أجلنا عمل حاجات كثير وظهر أيضا يمتجل يعني إيه كلام ده يعني لو أنه قام من الأموات ومتح الأمر على كده ما تنشئ في القيامة تأخذ عزمتها ورسالتها، هو قام وظهر، ظهر جذورات متحجبة لكل جذور منها سائد خض، ورسالة النخل أولاده. لما النتيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل كان العمل غير محدد بوقت ولا حالة كان يعمل وهو على الصليل وكان يعمل وهو في الخبر وكان يعمل لما قام من الأمور وماذا يعمل حتى الآن وقبل الصليب ايضا كان كان يجهد سلابيزه لقبول الصلب وقبول نوته ويحدثهم عن قيامته قبل ان يقوم حتى يعطيهم عزاء ولما سافوا وبعثوا في قيامته لم يغضب منهم لم يعاطبهم لم يوددهم إنما قام يعالج يعالج الطبيعة البكرية التي اشتدتها المساوط والشكوك. كان مفتمن جنة في موته وفي قيامته وقبل موته وبعد ربنا بينا الوحد يستور بيه هم يكون كل شخص عزيز ويسلم بالملايين وبعدين انت تلاقيه شكرك شكرك بالاسم ومعرفت سبقا نستبر بخير ازاي عارتني واستم بي وقت الملايين فنرى بنا كل آلاك الملايين في كل جيل تتكرر وتتعجد وملايين سمدي وملايين سجيء وهو يستم بكل احد ويعرف كل واحد باسمه ويعرف كل واحد باحتياجاته ويعرف ما يلزم كل احد ويعطي كل احد ما يلزمه عديد شي ما خبه اتواروا ان كان زي مريم المجبلية التي أخرج منها سبعة شياطين ويسمح أن يعطيها رسالة ووصلها لسلامية وبعد كل ده لما تتكف وأنقروا ويستكروا إنهم وأخذوه ويسترأوا بيك دي ورئت تكتبت تيه ووقفت خارج النفيح لم يحمل جموعها ورثة، معنى ضابلا أمته. لم يا امرأة لماذا من تبقين. وبعدين حيث أخذوا سيدي وردتوا أعلى بحين ودعوه فمزعلش المسيح من الأبارة غيره إنه بيها كأنه حمثرة القيامة من ضمنت للشائعات اللي بكين ترؤوه فظهر لها شخصيا على شن معذيه إيه العادة الثافية في نفس المسيح بالنسبة للناس إن رأوا عليها سبع سياتين بكاية الترخيرة من خررت منه الشياتين وبعدين سمت لواحدة من سياسة تبت في القول وبعدين سمعت في أذن بع على قليل بشيء عن وبعدين سمعت ببشارةها ويظهر لها ملاك بشيء خال وبعدين نكتة بشيء خال لا سمعت يظهر لها وأدكت في جماعها وما ترجع يرجع مكتورة القاتر لأنها بنت برضو لنظم أريع وشي نعرف من اشتران المسيطة بالفرد كما يستند الملايين وبالآلاف وبالجماعات يستند الفرد أيضا لا تقول لي قام بس لكي يدوك الموت ولكي يزبك ان الموت لا سلطان له ولكي يوري ان له قوة القيامة ما كان تفايد لكن لماذا ظهر للمجدلي؟ جمان في واحد سعبان هو بكرس اللي أنسر خب يا رب اللي أنسر بجسعي لا نزعيش خبت وقفوك لا نعاد بطوك ولا بعكبه ولا أعكبه من اللي أنترك ثلاث مرات وظل يسب ويلعن ويقول لي أعرف الرجل فأعمل له إيه يقول أعجيه وأطيب خطره وأغفره وأريح نفسي يا رب إيه عديد عديد وليس لك صبيب بين الأله وبعدين يقول ظهر أولاً لبطر زي ما ظهر لماري من النجد وبعدين يقول له ارعى غلمي و ارعى مش شفايا تنشتوا لا مش شفايا رقنا بكيب سيب غلطيب ويحكم بالكل وما يترك حد تعبان إلا ويريح بكيبه ما يترك حد تعبان إلا ويريح نفسيتي سبوئي الثاني هو واحد شخص في القيامة اسمه تومس وقال إنك انت تحطت بعد مطرح المسانين لأهم تزعل مني يا رب مزعلتي أبدا أنا مش جاي أزعل الناس أنا جاي أريح الناس أنا مش جاي أزعل من الناس أنا جاي أريح الناس سبتم يقوله يحطف بعض حيث يجب يحطف بعض ولا يضعك وقاله وقاله تعالى يا ثوبة وقالك وجد يسوف ورد أنت طيب. هل ولا تكن بعد غير مؤمني بل مؤمنين. يجل منه يجل منه. منك لكن وجدتي جراعي اني اقوى ايمانك واني اعالج الشكل الذي فيك كلنا كلنا جايز متعب من اخطاء الاخرين جليلة كلنا جايز متعب من اخطاء الاخرين جليلة ولكن قليل منا اللي لما يجيسوا الناس اخطأوا لعنده اخطأهم ويشتكون على الناس في خطأهم دون ان يسوروا عليهم في خطأهم دين الروحة الصيده التي لا تخبر منها الى المسيح الذي بالخد ملك الكل المسيح الذي بالخد ملكة الكل تعالج أخطاء الناس دين أن يعاسب الناس على أخطائهم ودين أن يعاسب الناس على أخطائهم لأنها سلمة لطيفة جدا قال ما بئت لا العالم بل أخلط العالم ما بئت لأدين العالم بل أخلط العالم كثير على هالعساب لا ينقطع من فتواتهم ويجعل لا ينقطع من قلوبهم ويخضوا على خطرهم من أي حاجة ويجعلوا ويعقبوا ويعجبوا لكن النسيح دين يشترحوا عشان كده قالوني لذلك أحبتك العزارة. سيب مسيوب هو اسمك الخدود سيب مسيوب هو اسمك الخدود اسمك رائحة قيدة ايه اسمك يسوع الذي تبسيره مخلص لأنه يخلص شعبه من خطاياهم معنشوا عاكب اللي يعاكب شعبه على خطاياهم هل يخلص شعبهم من خطاياهم من ليس هذا موعد ولا عقوبة، ليس هذا موعد للوعد والخبر. إذن ربنا نظر الى القاتئة أورشليم في حسيال الثاشر وهي نبيهة بدمها ومقروحة، وقال نظرت في. وإذا زمن في زمن الحب، زمن الحب إذا تعلَّم دولة بدمها ذي المطرحة ذي الحب الذي يعطيه الرب للقادة نقيمته من الخطايا، هذا الحب إختباره التمليذ الحب يوحنا. فقال نحبه لأنه أحبنا قبلا نحبه لأنه أحبنا قبلا قلل ماذا أحبقه ده بيقول أحبق صفه اللذيذة في العالم أحبهم حتى المنتظ جد لغاتي وبعد انك فينا تسترعي انتباهنا لكي نقص عندها بعد كي كي نقص على الصريق لما قدم من خلاص ولما صفت جمه وخلاص دم صفت خالص لدرجة أنا عشان بعد كده قال فد هل ايه قد اكمل فمن بعد ما قال قد اكمل هل خلاص ما عندي حاجة اعمل هالك وانا اتمنت الخلاص لا بعد ابن كده قال كل مكتب اكمل برضو في ميحنى السبعة السبعة قال العمل الذي اعطيتني لأعمل قد اكملته والان قد ان انا خرجت من عندك ده عمل اكملت في عمل ثاني هتكمله اللي هو الخداع على الصليب وبعد ما قد اكملت كنت لا ده في عمل ثاني هتكمله هعالج الخداع هعالج الامان هعالج الشكوك هعالج الضاع عايزين يقلسنا هؤلاء النشاشين الذين أقصلوا على نفسهم في العلية وعديهم شوية شباعة المتقين الذين في شكوا فيه وجربوا أعدلهم وعديهم شوية الذين شكوا فيه أعدلهم برضه وأبوهم شوية إيمان وقالني زي عموات اللي كان جميله هو مجرد نبي مستدر في الأعمال ما ميزدت عن كده فأقبلهم وأفضح ابنهم وأفسر لهم ما ورد عني في الكتب عند عمل كتير كتير كبير. أيها الآن أنا أكمل في الجزء الأول من الرسالة وعرفوا أنني خرقت من عندك ثم أكمل في الجزء الفاظت بالنسباء وتفكت بني من أجلهم ثم أكمل الانتصار على الموت وأعطيتك كبيعة البسرية قوة لكي تقوم ثم لما أخرجها من الكبور دخل أن أكمل عملًا آخر أن أرعا هؤلاء الناس وأستفيدهم وأزيل ألامهم وأزيل شكوكهم وأعطيهم قوة لكي يقومهم أيضًا برسالتهم كما قمت للمسيحة طيب الخلف المسيحة طيب الخلف ومر عليه ناشدا سواحدا كان يقابلهم صراب احيانا ويقابلهم جماعات في احيان الفخر وماذا ايضا حدثتني كمية لن ترد كده لعشي أنا هذا لازم أسلمهم الأمور المقتصرة من الله. ليش أصير؟ لأن خمسة عشر كلمة قاعد معهم أرديهم أشرح لهم الأمور المقتصرة من الله. جاي قاعد ربنا مع موسى أربعين يوم يشرح له الشريعة والناموذ ويعطيه رسم فيه في الاجتماع ونموذة لها ولكل ما فيها فذلك قدى الرب أربعين يوما مع تلاميذه يشرح لهم الأمور المختصة بملكه الله في الحياتين كانوا مع المسيح مندمجين بالتمراض أربعين يوم مع الآب في الوحدة في القلوة في السلام في التعمل وأربعين يوم مع السلامين في التعليم في التسليم في التسليم وكأن يخذوا كل حاجة يا رب أربعين يوم ليه وأربعين يوم ليهن لأني كما قصدت حتى المنتهى وحبهم أيضا حتى المنتهى لكي هم أيضا واحدا فيه كل أدرار الكديدة كل التكون كل العصائف استلموها في الأربعين يوم دول ومنطر الشيئا إلا وأخبركم بكي لحسبونك فينا بعض لقلت سلمت من ربنا سلمتكم أيضا إنه في الليل التي أراد أن يسلم فيها ذاته عنا أفضل خبدا إلى أجله ليسلم في التعليم ويسلم العقيدة ويسلم التقر ويسلم كل حال لم نترك أوياتي هل لهم لا اترككم يتانا لا اترككم يتانا هل لهم اراكم ستفرح قلوبكم ولا يسكفي احد ان ينزع فرحكم منكم وسعلا ظهر لكم اراهم جاتوا حيا فرحة قلوبهم وفرحة تلاميذ لما رأوا الرب كويس ان ربنا يعيد الفرح للنطيس الحزينة في هذه الاربعين يوما كلنا تكون حزين وتعبان ونزين المسيح اتشقت كلميزه وارجع الفرح الى قلوبهم هو ايضا في حيامته يعطينها زي الفرح عشان كدل ان نجعلها ايام فرح تلاقي اشنا فريكة قاعدين في هذا الفرح في المفضل لبعض القيامة جيه ومن المسيح تم اعطيه مع تلاميذ حتى لو دخل ميس الجنيه سنتقبله بتقص الفرح وليألحام الفرح لان التلاميذ فرحوا اجراء الرب مجنشي خطوة خطوة زي ما كنا نتين معاه خطوة خطوة في اسبوع الالام ينشي معاه خطوة خطوة في الأفراع التي منحها مثلا لأيه كان بعد ما علمهم ونسحكمهم ونسلمهم أم من أفعد للسماء قال لهم ايه خليهم اذهبوا الى العالم اجمعا وترجوا بالانجيل من كلها فألهم بيشاني تلمزوا جميع الامر وعلموهم وعلموهم جميع ما أوفيتكم به. هنا يا اخوتي واحب ان اقول لكم ان السيد النسيح منح سلاميته، هل اسم عسل لحد عسل؟ سلطانا في أمور جاهرة وواضحة ومحددة، أعطاهم سلطانا للتعليم، واعطاهم سلطانا للتعليم. وأعطاهم سلطانا للشهنود ومعذرة الخطايا هذا السلطان سلمه لها فقط وليس لعامة الشعب لم يقم لعامة الشعب في العزة على الجبل أو في أي عزة أخرى إذهابه وتلهذه جميع الأمم ما حصل. قال له هم في إكتريهم بالإنجيل للخليطة الله وخاتلت لكن قال جيل سلاميذ فالعلموهم جميع ما أرصيتهم به في حجات ربنا بيقولها السلاميذ فقط ومذلك فترت في إحدى المناسبات قال له هل أنا قلت هذا المثل أن قلته للجميع فعلوا ياترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيه امتعامهم في حينه يعني في عبيد وفي وكيل يقام على هؤلاء سيبا لذلك العبد الذي إذا جاء السيده يجبه يخال هذا أعطان من سلطان التعليم تلكم التعليم كسلسلة من الرسل كما أعطاه للإسم العثر أعطاه لبولث الرسول لبولث أعطاه لكي مساوس وقال لكي مساوس ما تعلمت منه بشهود كثيرين إن ودعه أناس الأجفاء والأناس الأجفاء بليعملوا ايه؟ قادرين انهم يعلموا آخرين ايضا والسلمسيح النتيح للسلمين لأصبحت تلاميذ الرسل لأناس أتوا يعلموا آثارهم وبدأ تعليم عقل متيح وبيتدرد واحدة واحدة فحصل في الأربعين يوم فاين اللي حصل كانت الأربعين يوم نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ومن أن تخصموها عليهم تنتج يونيشكم نتعرف من الاثميع عشر من الاحباط الأكثر في وقتنا فالجوء اللهم تنتجروا موعد الروح الفدس وتتمالون قوة ما تحل الروح الفدس عليكم وحينئذ انتظرون لي سهودا لا حكيت بتاعة الحلول بتاعة الخيوة بتاعة الألسنة بحاجة غير نسخة التهانوت الخاصة بالروح القدس لغفران الخطايا نسخ بيجينهم وقال لهم اتبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرتم لهم ومن أنفسوا عليهم كثيرا إذن هنا أعطاهم الروح القدس الخاصة بالنتهانوت غير الروح القدس الذي لازمهم في الدراسة والترشيد لحياه هادفه جدا جدا اعطاه من التعليم اعطاه المثقفات الخطايا واعطاه نظام التعليم ما كان شامل لهذه لعامه الشعب عمده وفضلت لكن دي لها لثمانيه كلهم كلموا جميع الأمم وعمدواهم باسم الآب والابن والروح القدس كلمة وعمية. لقد سيّد المسيح في الأربعةين يوم كانت أيام شغل كانت أيام شغل كان حصل إعداد خدام المسيح ليعطيه معرفة ويعطيه سلطان ويعطيه تكليفا. خاصة. لهؤلاء وليس لجميع الناس لهؤلاء وليس لجميع الناس ربنا يسمى بكلاميه ليس فقط في إراحة نفوتهم وإنما أنزم في إعجادهم للخدمة وفي تعليمهم وفي ننشطهم السلطان القنافس والعجيب أنه عليهم لا تبرحوا لا تبرحوا أورسين حتى تلبسوا من الأعاد يا رب ده كل دوما نبتوش اتفضعته في اعداد الخطان سمر هام هاي واحد سبع على طول ميش كيس واحد يكون لسه ماشي في الخطية وقعه يجيش تابن ثاني يوم نقول له اختبارك لبقى خادم ده كلم تهدام دولا الرسل من اسمه عشر نشي للسرعة دي وقتلش لانت تلمزه مع المسيح اجهد من ثلاث سنين يدروس كل يوم وكل ساعة وملازمين يزور بحيثة في الأسبوع ملازمين وكافة العيات والعبائد خاصة من الأربعين يوم وبعدين لسه. لسه. لما صاحب الروح الخدث في نعز سنالونا هو متى حل الروح الخدث عليكم وتبقوا لي شهودا في الوقت كلما كان اعداد الخدام قويا كلما كان تأثيرهم عن نسان رجالة من بطرة جابت ثلاث رجالة بعد كده خمس ثلاث بعدين جابوا من رجال ونسان بعد مدن لأن قوة عديلة كانت على الرسل وبقوة عظيمة كانوا يؤذون الشهادة ولعمة عظيمة كانت عليهم بالشغل الشغل السيد النتيح قاعد يعد فيهم ايه عصبهم عارش ايه اللي لازم ليهم عشان يبقى صدام لم يظهر فقط للإسم عبر إنما ظهر أيضا للمتوى وظهر لمئة وعشرين ويقول الرسول إنه ظهر لكم سموعة أخر لعجب ما يزال باقي ثاني الشترة نشرح فيها الظلوب يعلموا انهم قد أن ان الموت قد موت وذكر لهم الدكتور أن ان الموت قد يئت ولم يعد له سلطان حين يطاء التحافل من الذين يقتلون الجسد اللي قالها ابن الصلب عقد قريته لما تفوح قائم بعرف ان ما فيش خوف من اللي يقتل الجسد مثلما قام المسيح فنقول نحن هذا الذي انسفر على الموت سيقودنا في موت المترفع فرحة ما بقولش خاته ابدا من الموت انتهنا والسيوخ ورؤتاء اليهود قالوا انهم هل موتكم اذا جبتوا اسم المسيح كان قالوا لا لم تغلوا ان يقاع أكثر من الناس حكايت المدكة متلعبة قديمة ما بقيت حد في الياح ليه؟ لأن المسيح قام لأن المسيح قام وإحنا يمسع المقربة المسيح وتأثيرها في نفسه على مدى الخمسين يوم اللي بعد القيامة لهم من قبل واحد بالفكر يقوله اخري بيسا نفسه النفسيح قام استحية التعبن هو من يوم لما من قبل واحد يقول له طعيبة طعيبة مبارك يقول له اخرى تنسي يعني المسيح كان يقول قال لي تنسي بالحقيقة السلام من المسيح كان لقى التحيي لأن عبارة بتفرح الكلم وبعد كده وبعد تقود الى السماء لقى التحيي اخرى انها البعض واحد يقبل الثاني يقول له مران قاطع يعني الرد جاي المسيح هيجي ثاني في الاول المسيح قام بأتحية وبعدين مران قاطع المسيح جاي بأحية أخرى ليه؟ لان حياتنا كالمسيح نقوم نقوم معه يجي يختطي معه على السحاب ونقى مع الرب في كل حيث فاحنا معه انسعد يقول انسعد فأجزب الي الجميع من جيت أكثر في الجميع وكلهم معايا ونكون مع الرب على السحاب هاي وهي الأخياتكة مثل أمران وانت النسيش كان لها تأثير جبار في نسيش الثلانيين اعتدتهم قوة خاصة النسيش اللي تقوه على السليب وبيمجر والنسيش هو الأب اللي كانت على جسده لأوه واقف قصادكم جدي اللهم السلام لكم الله انت يا ربا بدأي بأساقيني ما اتكروا سبع في جسمهم الو سبع وهو الذي يقرأ الحقار ويفحك في الكلوب هل لهم لهذا بهذا في قلوبكم كم انت عرفتوا عارفينه كذلك ممكن نعرف اللي تقلبك والذكركم لماذا تغطر هذه الأذكار على قلوبكم الشبح الروح ليس له لحم ولا عظام جد فيني وانظروا ما كانتش مجرد انتوى مجرد لعلهم كلهم جد فيني وانظروا انا عايزة قوي منكم. انا لست سبحان أنا يسوع الناسوري ألقاه من الأموات فبهات لؤمة نطلها مع بعض حتى أن نتعرفوش مع معيني تلسد القائم من, من الأموات ما يكلت ما يتحب القوه منهم على رأي التجيش بطرس التجنمتي قال المسيح قبل صلبه كان يثبت للكلاميز لهوتي أما بعد قيامته فأراد أن يثبت لهم المتبع إنه نتبع إنه ليس لعد المسيح أرجوهم صوى إيمان التلميذ صرح ثلاثهم رجال تكتهم علمهم إجاههم السلطان فقبل ما يفعل دمعهم إنهم إسلام الذهاب وكيزوا بالإنجيل للخليطة كلها من ثامن وعتمد ثلاث دي في رواية مرور اللهم اذهبوا وتلميزوا جميع الامر وعملوهم باسم الاب والاسم والروح القدس وعلموهم جميع ما هو كيف تتنبقي ومسكتوش انا هاسعب في الاول انكم اتقلت لكم مسكتوش تع في الكلب انا اراكم وتكلح في لبكم جلعة انا لكن مسكتوش فا انا معكم كل الايام وإلى اصباء الظهر وهنا يخسن معلمنا متى انجيبته المسجد قعد بمججم عزين لما ليس أبنهم زيه الشخصو كذا كان سيجنك تاني لفي المججد إلى الأرض الأمريكي.